السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلام تلي تليق بذاته الكريمه وبعد الله اسال ان ينفقنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا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 عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النازعات وما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى أن ينفعل بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمنا أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا قد انتهينا من الحديث عن تلك الآيات الكريمات والتي ساقها الله سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال محدثا بها نبيه صلى الله عليه وسلم عن قصة موسى مع عدو الله فرعون. وقلت لكم ما سيقت هذه القصة إلا لتكون تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أنه ليس هو الذي كذب وحده وإنما هذا دأب الأنبياء ما من نبي أرسله الله إلا وكذبه قوم ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن المكذبين بالبعث هم كفر وهم على مر العصور والضغوض وأن عاقبه هؤلاء دائما عند الله وخيمة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 بالايات السابقه خاصه كما قلنا ان امر القران مبني على الوصل فهذا يعني انه لم اصال بين ايات القران الكريم فلا بد وان تكون هناك علاقه قائمه بين الايه والآية التي بعدها والتي قبلها من هنا طرح هذا السؤال ما العلاقه الله سبحانه وتعالى ختم قصه فرعون بأنه أهلكه وجعله عبره ثم جاء الكلام عن خلق السماوات والأرض كما سوف نرى وبداية جاء الحديث عن السماء أنتم أشد خلق الآم السماء قال أهل العلم العلاقة واضحة. العلاقة واضحة فنحن كما قلنا هؤلاء هم الذين انكروا البعث ومنهم فرعون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 قل هو يعرف يعمل الكومودينو ده يا رجل ده هو اللي عمل اوضه النوم دي كلها اللي عمل اوضه نوم كامله مش هيعرف يعمل كومودينه انت ده كلامك مع الناس فانت تستدل بالاصعب على على الأسهل على الاسهل هذا هو الاستدلال الذي ساقه الله سبحانه وتعالى ان الذي خلق السماوات وابدعها وخلق الارض وابدعها ايعجز ان يعيد خلق الانسان مره اخرى هذا هو الكلام بقى. ومن هنا جاء هذا القول القراني الكريم أأنتم اشد والخطاب لاهل الكفر ولكل من تسوي له نفسه ان ينكر البعث اانتم ها اشد خلقك خلقك اشد واصعب من خلق السماوات أأنتم اشد خلقا ام اليه ام السماء إيه بناءه بناها وشوف كلمة بنا ولا دائما بقول إن القرآن الكريم حينما يحدث العرب ويسوق لهم من الأدلة إنما يحدثهم بشيء يرونه ويحسونه بيكلمش عن حاجة بعيد علم إنما يخاطبوا بما هو إيه بما هو محسوس لدي حتى في ضرب الأمثلة ولذلك قلت لك زملاء مني القرآن الكريم يضرب المثل بالقطمير والنقير والفتيل ولا يظلمون ايه فتيلة ما يملكون من ايه من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سبعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فيكلمك عن القطمير ويكلمك عن النقير ويكلمك عن الفتيل لما يجي يتكلم القران بالحاجات دي بيتكلم بيها ليه اولا هي ايه دي لك الفتيل كل الثلاث حاجات دول في البلح في البلح الفتيل لما تفتح البلحة وتمسك النواه النواه عامله كده تلاقي فصلها ايه ها فتله بيضه كده رفيع مش كده بتشوفها آه دي الفتيل تقلب النواه كده تقوم تلاقي ليها حته زي كرش بطني كده فيها نقره زياره دي اهو ده تيجي تمسك البلحه من فوق لقيت طبق التربوش الأصفر ده وهو ده يبقى القطمير الله لا يتكلم عن الفتيل والنقير والقطمير كله في البلح ليه أكثر شيء كان بيتعامل مع العرب فهو البلح اللي بين ايده فالقرآن حينما يخاطب العربي يخاطبه بشيء هو يحسه لا يأتي له بشيء هو بعيد عنه يعني أكثر ما نحسه وما نشاهده وأكثر ما كان بيتعامل العربي كان يتعامل مع السماء ومع الأرض انت كثير من الناس من انت لا تبصش للسماء في, في اليوم مرة والله في ناس كذا تبص لكن العالم لازم العالم كان يعرف التوقيت بالنظر في السماء يعرف خط السيف بالنظر في السماء يعرف الاتجاهات بالنظر في السماء الأرض خلاص بيتتبع فيها الأثر وما إلى هذا خلاص جل تعاملاته مع السماء ومع له أرض فهو يديم النظر فيهم وخير ما ذكره الله له السماء والارض فشب الأبيض رب الله سبحانه وتعالى يقول أأنتم زي ما قال الأهل العلم هذا الاستفهام على سبيل التبكيت والتوبيخ يعني كأنه يوبخ ويبكت من ينكرون البعث يا راجل بتنكري طب إم ولا السماء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 القرآن يذكر لك بعض الأشياء عن بناء السماء وطبعا كلمة سماء السماء كل ما عليك كل ما عليك بيسمى إيه؟ سماء لكن طبعا المراد بيها ما هو فوق الكوكب الإيه؟ الأرضي. الأرضي يعني أنت ممكن تقول على يجي واحد مثلا رح حاطط لك حاجة فوقه تقول يا قد احطال في السماء وحطال في السماء في الحيطر اللي فوق دي لكن هو كل ما عليك انت بتسميه ايه لكن طبعا مراد القرآن هي الطبقة الخارجية اللي بتغطي كل الأرض كل الأرض أم السماء بنا. بناها بناها الزيبة فكر يا عم رقم واحد رفع سمكة أول شيء يلفت نظرك قضية الرافع قضية الرافع أول شيء أي بناء أي بناء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 يبقى اول شيء يلفت النظر ان الشيء اللي بيرفع فوق البناء مهما صغر لابد من شيء يحمله يرفعه فشوف بقى دي رفع سمكه اول حاجه تاخد بالك منها الرافع الرفع كيف رفعت دي السؤال هات بقى العمد اللي بتقوم عليها السماء والعلم كل ما الصقف بيتسع بيحتاج إلى كثرة عمد ليه؟ لأنه ممكن ينهار يعني لو تفيد بالجوانب والصقف بقى عريض قوي ها ينهار يبقى لازم تحطوله حاجات في النص كده مش كده عمد في النص ليها يا عم عمد في الجناب ولا في النص ولا في النص يبقى اول شيء يلفت نظر في اعجاز خلق السماوات رفعها بغير عمد ترونه اذا رب الاله يمسك السماء ان تقع على الارض مش كده هات بقى مدعي يقول ان نرفعها طب هات مدعي يقول انا عارف العمد بتاعتها موجوده فين يبقى مرفوعه بغير عمد اذا هناك من يرفعها وعشان تترفع كل دي مين اللي يقدر على ده, ده عايز قدره بالغه يا ابني ده عايزه قدره بالغه يا ابني سبحان الله قدره بالغه وقوه بالغه فاعطفك يبقى تم السماء بناها رفعه يبقى اول حاجه قافل بالي منها ايه الرفع رفع ايه سمكها السماء لها سمك زي ما هنيجي نتكلم والارض ليها سمك انت عارف رفع سمكها دي كلمه السمك دي السمك اللي هي الكثافه الحجم كان زمان تعدي كده وخلاص قوم زي ما امر على العلم يقولك لك الأرض الارض ليها سمكه والسماء ليها سمكه هذا لما قوم اكتشفوا ما يسمى بقانون الجاذبية عشان يبقى فيه جاذبية ما بين السماء والأرض اللي هي بيخليك تمشي على الأرض اللي هي مفتقده في بعض الايه ها في بعض الكواكب التانيه لكن لو طلعت كوكب تعرف مفيش جاذبية تلاقي نفسك بتعوم في بتعوم في الهوا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 مهندس يقول اللي عملت ده يبقى رفع بذا عمود هذا واحد وسمكل ولذلك يشوف ربنا بيقول ان كل شيء خلقناه ايه يا سلام على الكلمه دي بقدر مش خط عشواء كده وخلاص زي ما قال زي قلت لكم زمان بعض المغفلين اللي بتوع قانون الصدفه تيجي يقول لك لا ده الكون ده صدف صدفه صدفة ازاي يقول لك ده اي عماركت عن ذرات بتبح يعني تسبح في الهواء ضربت في بعضيها راحت بطلع عسامة وارض وانسان وبكا وهي جات كده وهي جات كده تعيش ان انت بتقرأ لبهاي والله بتقرأ لبهاي ليه طب عم انت بتقول ذرات تسبح في الهواء جات منين الظرات وجي منين الهواء ده اولا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 قالوا ان قانون الصدفه ده قانون اه ممكن يبقى موجود ممكن لكن مش قانون مطلق فضربت لكم مثال زمان قلت لكم انا جيت خدت واحد منكم وذهبت بيه الى قطعه ارض هذه الارض مرسوم فيها دائره بس منها بالجير الابيض كده وفي نصف الدائره نقطه بالجير الابيض ببض وبعدين خليتك تشوف عشر رماح كل رمح مثقوب زي الابره مفقوب زي ليه زي الابره ليه فتحه في الاخر يعني وكل رمح من العشرة مرقم من واحد لعشر بعدين رحت ملخبطه وعدين جبتك تاني يوم فخليتك تشوف الاتي ان الرمح رقم واحد مرشوق في نص الدائره في قلب النقطه قلت لك انا جبت واحد اعمى فلعب في الرماح دي فطلع في يده الرمح رقم واحد صدفه ورح حاتفه رح نازل في النقطه في وسط الدايره صدفه صدق انا صدق خلاص ماشي ايه المشكله يا عم ايه المشكله ايه جبتك تاني يوم وخليتك تشوف ان الرمح رقم اتنين داخل في فتحه الرمح رقم واحد وقلت لك أنا جبت نفسي للأعمى لعب في الرماح طلع في يد الرمح رقم اتنين صدفة راح حاتفه راح داخل في فتحة الرمح رقم واحد صدفة درجه تصديقك النهارده هي درجه تصديقك بتاعت امبارح هتبتدي إيه؟ بقى تشك بقى فيا عشان كيف بقول لك كل ما الامر بيزداد دقة كل ما امنا بالصدفة بينتفل فلو خدتك بقى تالية يوم ووريتك الرمح رقم ثلاثة وبعض صدفة واربعة وصدفة لحد ما هوصلك لعشرة هتقول لي انت راجل نصاب اننا نصدقت في رقم واحد مش هظلي تصديق لحد رقم عشرة ده كل يوم انا بتشكر فيك ليل لاني كل يوم الامر بيزداد دقة وحكمة يا عم تعالى بقى اللي انت ما صدقش في عشر رماح هتصدق في إنسان ولا في حيوان ولا في سماء ولا في أرض ولا في سمك ولا في ميا ولا في زرع كل ده صدفة مين الحمار اللي يقتنع بالكلام ده رابوا ليه؟ حمار يقتنع بالكلام ده صدفة مين يا كل شيء مخلوق ها بقادر وبقراره إنا كل شيء خلقناه بقدر بقدر سبحان الله واي شيء لعلمك لو زاد عن قدره مصيبه يعني الماء اللي بينزل لك من السماء ده بينزل بقدر لو زاد اللي بيحصل خراب مستعد خراب مستعد ده لو زاد هي كده كل شيء بقدر فربنا ما بيوريك احيانا اني لو خرجت عن هذا القدر وببوامر من الله شوف ايه اللي ممكن يحصل فالدنيا ماشيه حلوه كده عشان كل شيء بايه بقادر يا حلم فتخيل بقى شوف يبقى الرفع خلي بالك منه ده قدره يا فائقه اللي استطاع ان يرفع السماء بغير عمد مش هيخلق مش هيعيد انسان مره ثانيه لا اله الا الله سمك بقدر يبقى رفع سمكها ده مش كده وبس قال ايه فسواها كلمه سواها دي بقى لاهل العلم فيها قولان وكلاهما صحيح سواها بالارض بحيث انها ما تبقاش بارزه عنها او ضيقه عنها يعني ما تروحش في حته ما تلاقيه السماء مثلا بيحصل تروح في حته ما تلاقيه السماء ما بيحصلش <تصفيق> بيحصل. تحس ان في حته السماء طلع بره الارض زياده فالبعض قال السواء على قدر الارض حته واحده يا ابني كده على قدر الارض وفريق تاني قال وسواها برضو ان جاءت السماء مستويه مستويه حته واحده ملساء حته واحده مش الأرض الارض الارض فيها نتوء تلاقي حته طالعه وفيها انخفاض وتلاقي حته نزل السما لا حته واحده لا تلاقي حته سماء ولا حته سماء داخل لجوه واخد وده لو حصل كنت تتفرج بقى على الطيران اللي بيطير فوق تبقى يبقى ماشي الطيار خلاص السماء بقى كلها حته حلوه كده فجاه حته مضلبله اروح لابس فيها خلاص خلصت لا ده هي كلها حته واحده يبقى ملساء مستويه بلساء مستق يبقى شوف رفع.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 واغطش ليلة يجي فيها أغطش أظلم زي ما يقول عبد الله بن عباس أظلم ليلة يبقى جعل فيها ليلة مظلمة ليه والله احنا محتاجينه محتاجينه عشان نسكن فيه طبعا احنا خربنا الدنيا قلبنا بقتلنا الهار والهار ليه ولذلك الناس اتعدمت الصحة وتعدمت العافية وما اللي بقى في العالم الفلاحين اللي اللي عندهم ليل والنهار عندهم نهار ده كان زمان يعني دلوقتي طبعا بيقدروا الدش الصبح لكن شوف كان سبحان الله تلاقي واحد يوم مصلي العشاء وتلاقي قاعد فاب يكون قايل صحه صحه ليه الخبالك ما هو انت الجسد ده عشان تبقى فاهم لو قعد في الاضاءه 24 ساعه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 تجاعيد مش عارف ايه احصل له في جلده ايه ولحساسيه الجلد وقعدوا يعدوا بلاء زرقاء اذا انت محتاج لايه للظلمه وذلك حتى اللي بيناموا في في النور ده مش حلو وذلك النبي كلامي لي ينام يطفي الايه يطفي الصلاق لان الجسد محتاج لايه وذلك هتلاقي ان احلى ساعات بتنام فيها لما تظلم الاوضه وتقفلها كده احلى ساعات تنام فيها فانت محتاج للايه للظلمه ليل تسكن فيه انت تحتاج الى هذا الليل يبقى أغطش ليلها سبحان الله جعل فيها ليلا ليسكن فيه الايه ليسكن فيه الناس سبحان الله العظيم انت محتاج لده ده محتاج ده سبحان الله من اجل النعم أن يخلي السماء في وقت من الأوقات تظلم دي نعم وتوقيت وقادر سبحان الله يبقى أعطى شيء ليلة واخرج ضحا يبقى أنا محتاج ليل حسكن فيه ومحتاج لنهار أعمل فيه والجسد يحتاج لضوءه عشان تبعاد والضوء الشمس والقرض تحتاج لضوء الشمس كل شيء في الدنيا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 لا زغلي تربه تحت الارض 24 ساعه ما تعرفش ليل من نهار هي مظلمه وانت معتمد على لمبه اللي قايده دي بس نعرف موقيت الصلاه بالساعه كنا نقعد مثلا بقى بال30 يوم احيانا وال60 يوم وال70 يوم على حسب نيجي على مزاج الكلاب واخد بالك تقوم لما تيجي تخرج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 لا يقتلها الا الشمس ولذلك كنا واحنا في حجز الازول ده نتمنى نرجع للمعتقل السجن ان السجن بيخالو فيه ثمان ساعات فبتشوف فيهم ها الشمس كده ولا ما تشوفش طبلها يعني يطفي نور عينيكوا ان شاء الله جميعا آه والله ربنا يدفي نور عليهم ان شاء الله هؤلاء الكل من دون الله بقى مر بزكى بالهم ان شاء الله فسبحان الله العظيم انت محتاج لليل تسكم فيه محتاج لنهار علشان تحقق فيه الساعة والمعيشة وكل الارض تحتاج الى اشعة الشمس يبقى اغطش ليلها واخرج ايه ضحاها اذا بقى الاهل العلم واذا بقى ابن عباس وغيره انارها بالشمس بس هو اختار بقى من النهار وقت ايه الضحى اخرج ضحاها قالوا السببين، ما كان قادر يقول مهاره خلاص وخلص طلع النهار وخلاص، لكن اختار وقت الضوح قالوا السببين، لأن هو الوقت اللي, اللي بتستوي فيه أو تشتد فيه اللي أكثر النهار إضاءة، اكثر النهار اضاءه وقت اللي وقت الضوح هذا، وهو من أفضل الأوقات وأطيبها، إيش يعني، هتجد إني الإسلام حبب في صلاة اسمها صلاة ضح اسمها صلاة اللي ضح لأنها من أفضل الأوقات عند الله سبحانه وتعالى وقت الضحى وقت الضحى يبقى أغطش ليلها واخرج ايه ضحاها خد بالك هذه بقى هو عم بصه وعزه العرب بصه بقى اللي ال ال ال ال ال ال خلق ده وعمل ده هيعجز انه يخلق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 وتبعث بنهار هي عند الله كده موتك وحياتك زينومك واستيقاظك بالضبط فقالوا لي ده من ادل الأدلة على البعث قالوا كذلك الله سبحانه وتعالى بيقلب الليل والمارسة بسمعنا كده أن يجي ليل وعدين الليل ده ينتهي ويجي نهار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 ليه, ليه يروح, يروح، وبعدين ربنا يعيده تاني وهذا روح وبعدين ربنا يعيده تاني إنسان هيروح وبرض ربنا ها هيرعيده تاني فقالوا دي من أدال الأدلة على البعث دي أطر عامة يراها كل إنسان يعني مش بك ربنا لا يتكلم عن شيء قد أخفاه لا يراه وعده لا يراه الكل ثم انتقل من الكلام عن السماء الغرض اتحقق بس دليل على البعض انتقل من الكلام عن السماء إلى الأرض فماذا قال قال والارض بعد ذلك دحاها قالوا ايه بقى بعد ذلك الأرض ما تدب عليه بقدميك هو أسفل منه بعد ذلك بعد إيه اللي بعد ذلك دي بعد إيه شوف قال لك إيه بعد خلق السماوات أهل الله طيب هو الترتيب القرآني إللي خلق الأولي ترى القرآن كي الله تقول أن سورة فصلت وغرست وصلت سورة فصلت أن لكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين مش كده بدأ بالحديث عن خلق الليه بعد كده يقولك ثم استوى إلى السماء يبقى خلق الأرض وربنا الكافر كده ثم استوى إلى السماء وهي دخال يبقى خلق الأرض وبعدين شرع في خلق السماوات حلو يبقى عند عندي الأصل في القرآن إن خلق الأرض سابق على خلق السماوات الآن دي باب تقول كلمت عنه خلق السماء ورفعها وبعدين ليلها ونهارها وبعدين قالت والارض بعد ذلك يوم يقولك تعالى بقى يا عم مصدق ايه بقى بالظبط ده بايات بتقولي الارض اتخلقت الاول وبعدين السماء الايه دي بتقول لا ده السماء والارض بعد ذلك تمشي مع مين قالوا نمشي مع الآيات اللي قالت وكات واضحة وصريحة إن ربنا خلق الارض ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبع سماوات اللهم ما تديه الأرض بعد ذلك ايه قالوا يا أخي بصلي الكلام هو قالوا والأرض بعد ذلك خلقها قالوا والأرض بعد ذلك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 وفي ايه؟ ضح يا حبيب ما تخلطش باللي الاثنين بقى لا تخلط بين الامرين ما تقولش دي بتتعارض مع دي تتعارض امتى لو قال لك والارض بعد ذلك خلقها بقت مشكل اه دي بقت مشكل لكن ربنا ما قالش قال والارض بعد ذلك ده بقى موجوده خلقت زي ما ربنا نص بس ايه اللي حصل فيها بقى ها بتاعها بقى تصبيط الأرض لكي تكون صالحة للإنسان وضبط الأرض دي عشان تصلح الإنسان ما يقولي قبل لكن ضبطت لتصلح للإنسان ضبطها ده كان عبارة عن إيه الدحر وإخراج الماء والمرع وإرساء الدبال هذه بقى الحاجات اللي هتكلم عنها القرآن اللي بعد ذلك بقى بعد ما خلص سوى السماوات السماوات بقى فيها قمرها فيها نجومها فيها شمسها خلاص بدا يبقى فيه تاهيب الارض لكي تكون صالحه للانسان يبقى خلقت لكنها الآن تؤهب لتكون صالحه للانسان اول شيء في تعدادها وصلاحيتها للانسان دحاها دحا البسط بسطها وجعلها لا هي صلبه ولا هي لينا ودي يتلك زمان يتلك دي من معجزات الأرض من معجزات الأرض اللي انت ماشي عليها دي معجزة معجزة والله شوف تعبيري لا جعلها لينا ولا جعلها صلبة طيب شوف الارضة عاملة ازاي؟ انت باني بتقف عليها دبابة بتغوص تقولي ايه؟ يبا هي ما هياش ما هياش لي تبقى صلب انت بتوقف عليها دبابة وقف عليها اوتوبيس يا راجل انت نفسك بتقف عليها بتغوص بتقول لي خلاص يبا هي صلبه تقوم تيجي عايز تبني بيت تقوم تيجي تعمل تفحر بيه. منها تاخد منها كده تروح ماشيه معاك تقول عليها ايه لينة هي لينة ولا صلبه شوف سبحان الله العظيم قالوا جمع حاجه غريبه بين الصلابه والليونه طب بالله عليك انا هقول لك اهو هات مسمار في الارض اللي بره دي مسمار حطوا بايدك ودوس عليه ايه اللي هيحصل فيه. ها هيغوص بإيدك كده شو أقول لك كيبه؟ أبوص مارو دوس عليه بإيدك كده هيغوص بإيدك في الأرض بإيدك في الأرض كده طب اتحبت عليها العمارة دي كلها ما بتغصي ليه؟ هي صلبة ولا لينة؟ هي صلبة ولا لينة ما تقولي؟ قال لك شوف دي من معجزات حيابني والله دي من معجزات فجأة والله سبحان الله حاجة غريبة كده الزرعه اللينه دي اللي انت تكسرها باصبعك دي شوف تفحراها بيت وتروح رام البذره وقافل عليها تلاقي حته بتاعها لينه العيله الصغير كده تكسرها باصبعك طلع عماله تشق الارض وتطلع بقى اللي طب وقف عليها دبابه لا بتشق الارض ولا بتنزل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 هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحان الله يا أخي سبحان الله لدحاها بسطها وجعلها تجمع بين الصلابة والليونه والليونه ده مش كده بس الاخرج منها ماءها ومرعاها شق بقى فيها الأنهار البحار أبار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 وقت ما تريدها ها ليينة تجدها سبحان الله وفجر لك فيها الماء الذي لا غناء لك عنه وبه قوام الحياة ومش خب أخرج منها مآهو طبعا لاتكلمت عن الماء ده أبريكا بسحة تتكلم عنه تالي ده حكاية حكاية والأبر والعيون اللي في بطن الأرض وحاجة زي مرتلت قضية الماء دي لوحديها يعني عايز سبحان الله العظيم عايزة ان تقعد تتامل بس كده ليه او الله تتأمل كده بس يعني انت احفر حفره وصب فيها مية فتلاقي ايه اللي بيحصل المية دي عمرتين القص ليه بيشربها الطلاب وتشربها الارض طب انت ليست نهر النيل من تحت باسمنت مثلا والله حطيت حاجز حديدي عشان المايه دي ما يشربهاش الارض طب اللي حاجزها كده ما تشربش مين طب بلاش ده وده يا عم زي ما قلت لك قبل كده ده انت طب تضرب مصورة في بطن الارض تقوم طلع لك مايه صافيه عذبه جميله طب المايه دي طالعه منين من وسط الارض من وسط الارض في تعبيري يعني طالعه من وسط تراب طلع صافية صافيه كده ازاي الله لما عليك كده ده اكنها طالعه منين من خزان ذلك بيقولوا سلاكهوي ينابيع في الارض هندسه هندسه يا ابني هندسه يا اب. هات انت ميه انا بقول لك اهو اعملها انت بقى قلت طيب انا بدم في ابار في الارض كده طب انا هعمل كده وحفر حفره 5 متر روح عفر حفرة خمسة متر تعملها انت بعدين حط نصها مية ويردي معاليه بطراب طالة الله عهد طالة هيطلعوا عهد هتطلقوا لك طيني ان شاء الله طب ما انت بقارده نفسي انت بس ما طلعش طين بتطع بطرابة صافية وعزبة خزنات تحت مين اللي عملها دي معمولة ازاي ودي بتحصل ازاي انت ما تقولش غير سبحان الله انت ما تقولش غير كده قلب بقى الماء زي ما انت عايز يبقى اخرج منها ايه ماءة هنا قال ومرعاه ايه المرعى بقى ايه المرعى لما يجي بعض قال عم وقال لك المرعى اللي هي ما ترى عليه الألعام والبهاية طب شمعنا خاص ده الزرع اللي بتاكله للبهاية ما تكلمش عن الزرع اللي بتاكله مش كده أخرج منها ماءها ومرعاها وآفك والجبال أرصها مش كده إيهما الكلام إيه عن نوع معين من الزرع اللي هو إيه؟ طعام البهاية ليه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 عايز وعايز تكمل يبا اشوفك ان شاء الله يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا فامن امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم